Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Mim. Tilka ayatu kitabi mubin. La'allaka bashi'un nafsaka alla yakuna mu'minin. In لنشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها قاضين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فَأَقُولَ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَمَّا مَنْ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ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 قال رب إني أخاف أن يكذب و يضيق صدري ولا يطلق لساني فأرسل إلى هارود ولهم عليا ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا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 ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْعَبَتَ بَنِي إسْرَائِيلَ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 قال لَئِنِ اتخذتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ بَيِّنٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير ان الى ربنا مرجعون ان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 فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَا أُولَئِلَ شِرْذِمَةٌ قَلِيلٌ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ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 وَجْعَل lisan لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ وَارِثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ من الضال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 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 21. 22. 22. 22. 23.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 Ila Jujudan Fih Al-Ghabirin Thum Demmerna Al-Aqari Wa Amparna Al-Aqari Al-Aqari Al-Aqari في ذلك لا يه وما كان أثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين أَتَقُولُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَرِّينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ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 تَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُضْعُفُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمُ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 إنه هو السميع العليم، هل أُنَبِّئُكُم عَلَى مَا تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفْفَاكِ أَثِيبٌ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَافِرُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتْمُونَ يَغْرُونَ <تبعهم> الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِمُّون وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صالحات وذكر الله كثيرا وانتصروا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبوا